وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فشرعنا بحول الله وقوته في الكلام على منزلة الإحسان في حديث جبريل عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يا راك وبينا في الدرس الفائت وقفنا وقفة مهمة جدا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله أن تعبد وبينا أن الإحسان داخل في كل مفردات العبادة أن تعبد الله كأنك ترى بينا أن إحنا ممكن نشيل كلمة تعبد وحط مكانها ما شاء من صور وأنواع العبادة فمتسن على ذلك بأن تقرأ القرآن كأنك ترى الله فإن لم تكن ترى فإنه سبحانه وتعالى يراك كذلك أن أن تصلي كأنك ترى الله فإن لم تكن ترى فإنه سبحانه وتعالى يراك كذلك أن تتصدق أنك, أنك ترى الله فإن تكن ترى فإنه سبحانه وتعالى يراك وهكذا دوليك فال من علامات التوازن الشرعي والنفسي في أي إنسان <تصفيق> يعني أن يجعل الله سبحانه وتعالى هو يعني عليه مضار الحياه ومضار تحركات القلبية والبدنية مضارها على الله سبحانه وتعالى وعلى حب الله سبحانه وتعالى فإن هذا القلب أصلا لم يخلق إلا لأجل محبة الله سبحانه وتعالى القلب لم يخلق إلا لمحبة الله وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب في رسالة أمراض القلوب أن القلب إنما خلق لأجل حب الله سبحانه وتعالى فالإنسان اللي يخلي قلبه عبارة عن الشيء اللي هو المرتكز عليه واللي بيدند حواليه ليلة نهار وصبح مساء في المواقف المختلفة هو الله دي حد ذاتها علامة عظيمة جدا من علامات التدين وعلامة عظيمة من علامات الاتزان النفسي الاتزان فالنفس لا تهدأ ولا تستقر ولا تسكن إلا إذا آآ آآ إلا إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى في كل تفاصيل الحياة يعني الإنسان يبقى قلبه كله رجع لربنا سبحانه وتعالى بيعمل أي فعل بيربط الفعل ده بالله سبحانه وتعالى سواء الأفعال العظيمة المتعلقة مثلا بالدعوة والعبادة وهذه الأفعال العظيمة أو حتى بالأفعال اللي هي ظاهريا مستقذرة ولكن في فضاطنها معاني شرعية زي مثلا قضاء الحاجة قضاء الحاجة ده معنى مستقذر معنى مرتبط في أزهان الناس بالنجاسات والخلاء وإلى آخره لكن لو تأمننا في النصوص الشرعية التي وردت في باب قضاء الحاجة بنجد ان النصوص الشرعية بي بي بتربط بين فقه قضاء الحاجات فقه, فقه دخول الخلاء وتوحيد الله سبحانه وتعالى شيء عجيب جدا حتى ان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في يعني اثناء شرحه الكتاب زاد المستقنع في شرحه الماتع المسمى بشرح الممتع عقد بابا بعد فقه الدبل الاستنجاء وقضاء الحاجة عقد بابا في ال ال في العلاقة بين التوحيد وقضاء الحاجة سبحان الله وهذا المعنى المحيل إليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع احياء علوم الدين في باب آداب الاستنجاء ألمح إلى هذا المعنى أن الإنسان أن من علامات الأولياء أنهم يردون كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى في المعنى يردون كل شيء إلى الله ويرجعون بقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى قال والدة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإيثار في الاستجمار كذا قال رحمه الله يعني ايه الايثار في الاستجمار الاستجمار اللي هو الليفتنجاء باستعمال الجمر اللي هو الحجارة ده اسمه الاستجمار والايثار من الوتر يعني ان ان, إن ما قال عليه الصلاه والسلام من استجمرا في اليوتل يعني من استخدم الحجارة في الليفتنجاء فالسنة ان يوتل ان يستخدم ثلاثه احجام لان منهي ان هو يستخدم, يستخدم اقل من ثلاث احجار فقال فيستخدم ثلاث احجار او خمس احجار او سبع احجار او تسع احجار وهكذا ده وليك يستخدم آآ آآ آآ وطر من الاحجار فالنبي عليه الصلاة والسلام في سياق قضاء الحاجة في سياق الاستنجاء والتخلص من النجاسات اه ربط بعض هذه المعاني بأن الله وطر يحب الوتر سبحانه وتعالى شوف ده في السياق إيه في السياق إذالة في النجاسة في أن الله وطر يحب الوتر ولذا أمر بالإيطار في الاستجمال شيء عجيب سبحان الله يبقى إذن الأولياء الله سبحانه وتعالى وخلق الله بصفة عما مأمورون بتوجيه قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى وده معنى التوحيد التوحيد أي أن تجعل الشيء واحدا طيب يعني احنا منقول توحيد الله سبحانه وتعالى هل ده معناه أن احنا بنجعل الله واحدا في الخارج لا والله في الخارج واحد سواء انت وحدت ربنا أو لا الله واحد لكن أن على الله واحدا في الداخل في قلبك مش في الخارج لأن الله في الخارج واحد سواء الناس كل البشر وحدوه أو كل بشر كفروا به أو أشراقوا معه غيره سبحانه وتعالى إنما ال إنما التوحيد حقيقة التوحيد أن تجعل الله واحدا في قلبك. طيب يعني إيه تجعل الله واحدا في قلبك؟ يعني إل يعني إذي؟ أن تجعل الله واحدا في قلبك معناها أن تجعل نظار كل شيء في حياتك إلى الله. أن تجعل مرجع كل شيء في حياتك إلى الله سبحانه وتعالى. يا الإنسان قلبه بيحوم ويروح ويجي ويتغير ويتبدل وتمر به المصائب والأحذان والأفراح والغنى والفقر والصراء والضراء ويرزق ويمنع عنه الرزق ويمرض ويصح ويعني بتمر به نوائب الظهر المختلفة وهو بيتعامل مع كل الأشياء بنسق واحد بس وهو أن ما رده إلى الله سبحانه وتعالى بيتعامل مع كل الأشياء على خط واحد وذلك الإنسان ده من أبعد ما يكون عن ال الاضطراب النفسي أو ال ال الخلل في الصحة النفسية يعني من أبعد ما يكون عن ذلك ومن أبعد ما يكون عن الشتات دايما مصدر الشتات الرئيسي. ان الانسان قلبه يتحرك لغير ربنا سبحانه وتعالى او ان ما يبقاش الله محور المحور الرئيسي في قلبه وفي حياته ده ده دي حاجه بحد ذاتها بتبقى مصدر عظيم من مصادر الشتات ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه من حديث زيد زيد بن ثابت قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له يبال إنسان اللي همه الدنيا مش همه الله دا همه الدنيا قلبه دا بيعد يعني يتقطع وتتنازعه أحوال الدنيا ومظاهر الدنيا يمين وشمال وتاخد قلبه كده شكل عجيب جدا فبيفضل في حالة من الشتات وحالة من عدم الاستقرار وعدم الاتزان ويبقى ماشي في الدنيا هو في حاجة معينة لقصة حتى لو ملياردير بيفضل حاسس جواه ان في حاجة لقصة في حاجة في الدنيا دي غلط بس هو اللي لجهله او لغفلته مش قادر يوصل للحاجة دي يعرف ان الحاجة لقصة دي هي الله سبحانه وتعالى توحيد الله في قلبه ان قلبه ما يتحضرش غير ربنا وإن مدار حياته على إرضاء ربنا سبحانه وتعالى و... و... وعلى النقيض قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة همه وطبعا الآخرة همه دي يعني الله همه وإيه فإن... الغرض في الآخرة؟ الغرض في الآخرة إرضاء الله سبحانه وتعالى وجوار الرب في جنته سبحانه وتعالى فهو هي دي الأخرة الأخرة ما هي إلا أبارة عن إرضاء الله وحتى الجنة أبارة عن مظهر من مظاهر إرضاء الله أو نتيجة بتترتب على رضا ربنا سبحانه وتعالى عننا يبقى هو الهدف الرئيسي من كل هذه الأمور هو إرضاء الله سبحانه وتعالى إن ربنا يكون راضي عني بساطة جديدة جدا فلو ربنا سبحانه وتعالى راضي عننا لأسلح الناس في الدنيا قبل الأخر. يعني لأننا مش هلأوا الفلاح في الآخر بس لا الرضا ربنا سبحانه وتعالى اذا نظر بعين الرضا الى انسان في الدنيا قبل الاخره بيعيش جنة جنه في الدنيا قبل الاخره جنة في الدنيا قبل الاخره مش بينتظر ال مش بينتظر مش لازم ينتظر ينتظر ال الموت او الجنة علشان يتنعم لا ده هو بيتنعم في الدنيا قبل الاخره ف فال... قال ومن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله ربنا سبحانه وتعالى يجمع عليه شمله لا يشتت جمع الله عليه شمله لانه له هدف واحد بس هدف واحد من كل حياته هدف واحد من دراسته هدف واحد من نومه وأكله وشربه هدف واحد من زواجه هدف واحد من إرادته في الانجاب هدف واحد من لعبه رياضة معينة له هدف واحد من مشي في مصالح الناس له هدف واحد من كل عباداته له يعني الأمور كلها تمشي على بتتجه نحو هدف واحد هو إرضاء الله سبحانه وتعالى فالإنسان ده لا يصيب الشتات أبدا لأنه هو كل فكره على مدار اليوم من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام هو الله هو ده فكره كل فكره على مدار اليوم هو الله سبحانه وتعالى ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له كلام بديع في, في هذا الباب بيقول في أحياء علوم الدين قال فحق على العبد أن يفتش عن ثلاثة عند نومه يعني أي إنسان مفروض يفتش على ثلاث حاجات لما يبقى رايح ينام علشان يعرف أين هو من الله سبحانه وتعالى وأين الله منه فقال أنه يعني الشيء الأول أنه على ماذا ينام هو بينام على إيه هل نايم على طاعة ولا نايم على معصية هل نايم على أه أه شيء مرضي لله سبحانه وتعالى أو وضع مرضي لله سبحانه وتعالى ولا نايم على صحط من الله يعني فدي مسألة ينبغي أن يتأمل فيها كل نائم على مضار يومه كده كان الغالب على يومه القرب من الله ولا الغالب في يومه معصية الله سبحانه. آه فيبقى <تصفيق> الشيء الاول آآ آآ آآ آآ أن, ان ينظر انه على ماذا ينام ينام على طاعة لا ينام على معصيه وما الغالب عليه حب الله تعالى وحب لقائه او حب الدنيا يتفكر في الامر ده وورا يتفكر في النقطة دي دي النقطة التانية ايه الغالب على قلبه لا الغالب على قلب حب الله وحب لقاء الله سبحانه وتعالى ولا الغالب على قلب حب الدنيا والتعلب بالدنيا والبعد عن الله الأمر الثالث اللي ينبغي أنه يتفكر فيه قال يتحقق أنه يتوفى على ما هو الغالب عليه يعني ويحشر على ما يتوفى عليه فإن المرأة مع من أحب ومع ما أحب يا سلام يبقى لما يعرف إيه الغالب على قلبه يعرف إنه هو الغ الغالب اللي على قلبه ده هو ده اللي هيي يحشر اللي هيتوسع عليه وده اللي هيي يحشر عليه فلو كان الغالب على قلبه حب الدنيا فهو هاي هيموت على حب الدنيا ويحشر على حب الدنيا والمرء مع من أحب ومع ما أحب كلمة بديعة جدا إن المرء مش مع من أحب بس لأ مع ما أحبه كمان يعني لو أحب شيء هو ليس من مرضات الناس في بيبقى معاه في الآخرة ولذلك يعني قال الغزالي رحمه الله في موضع آخر من الأحياء قال وليجتهد أن يكون آخر ما يجري على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى إنسان مفوض يكتهد يكون آخر ما يجري على لسانه عند النوم ذكر الله تعالى وأول ما يرد على قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على ذكر ويستيقظ على ذكر ليكون ما بينهما وقت نومه في طاعف الله سبحانه وتعالى قال آآ وأول ما يرد على قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى فهو علامة الحب دي علامة الحب يعني علامة الحب إن الإنسان بيتذكر من يحب وهو رايح ينام لدرجة إنه ممكن ما يعرفش ينام يضل صهران ما يعرفش ينام من كتر ما هو مستولي عليه التفكير في من يحب وأول لما يصحى من منهم أول حاجة يفكر فيها يفكر أيضا في من يحب فدي علامة الحب أن أن يكون ذاكرا لله عند نومه وعند الطيّق أول حاجة تيجي مع اللي يتأخّر على باله أن يذكر الله مرات الأخرى وأن يقوم على ذكر لله سبحانه وتعالى فاا فاا ف... ثم قال رحمه الله ولا يلازم القلب في ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالب عليه يعني في أول الإنسان ما يبقى رايح ينام ولما يصحى من النوم ما فيش حاجة بتغلب على القلب في الوقتين دول إلا الحاجة اللي هي مصتوليه على قلبه يعني لو واحد هي الدنيا مصتوليه على قلبه ممكن ما يعرفش ينام من كتر التفكير في الدنيا والتفكير في, في أشغاله والحاجات دي و ما يصحى من النوم أول حاجة تخطر على باله الدنيا واضح ف, ف ف لكن لما لما واحد هو راح ينام الحاجة اللي بتخطر على باله هو الله سبحانه وتعالى وأول ما يصحى الحاجة اللي تهجم عليه تخطر على باله ذكر الله سبحانه وتعالى دي حد ذاتها علامة من علامات الحب ح علامة, علامة صدق حب الله سبحانه وتعالى فقال ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالب عليه فليجذب قلبه به يعني ال الإنسان المفروض إنه هو يـ يـ يـ كل شوي يختبر قلبه يجربه عند وقت النوم وعند وقت الاستيقاظ قال فهو علامة الحب فإنها علامة تكشف فإنها علامة تكشف من باطن القلب فال العلامة دي منشأها ومصدرها هو باطن قلب الإنسان فلما يطلع هذا الباطن في صورة ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم وذكر الله سبحانه وتعالى عند التياقض فدي في حد ذاتها علامة عظيمة جدا من علامات محبة الله سبحانه وتعالى لأن القلب كما قلنا إنما خلقه لأجل حب الله تعالى كما قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب قال والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى وقال رحمه الله تعالى في, في, في كتاب في الصفاضية قال حب الله تعالى هو الكمال المطلوب من معرفته يعني الـ الـ الإنسان الغاية المقصودة من معرفة الله هو حب الله حب الله تعالى هو الكمال المطلوب من معرفته وهو من تمام عبادته فإن العبادة متضمنة لكمال الحب مع كمال الذل إيه دي العبادة يبدأ أن يكون الإنسان كاملا في حبه كاملا في ذله لله سبحانه وتعالى ولذلك هو حب الله سبحانه وتعالى هو أصل الأعمال الدينية أصلا يعني أصل الأعمال مبنية على حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية مبنية على تصديق الله ورسوله، كما قال فشيخ الإسلام كذلك في جامع الرسائل. يعني الأعمال الدينية مبنية على ما حد يقدر يكتهد في الأعمال الدينية غير على خلفية من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك حد يقدر يحصل له. الأقوال الدينية وتصديق هذه الأقوال الدينية إلا من خلال تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم فالحب يعني أصل حركات الإنسان نابعة من الحب كما قاله شيخ الإسلام كذلك في مجموعة فتاوى أن أصل الحركة قال وأصل الحركات الحب والذي يستحق المحبة لذاته هو الله سبحانه وتعالى يعني لا أحد يستحق يستحق أن يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى أي حاجة يجرب بنا سبحانه وتعالى تحب لغيرها يعني تحب حبا كاملا ولكن ليس لذاتها فحسب، ولكن لأنها تابعة لله سبحانه وتعالى أو هي من عند الله سبحانه وتعالى فالذي يستحق المحبة لذاته هو الله فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك وحبه فساد كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كل من أحب مع الله شيئا كلمة مع الله يعني إيه مقصود بها أن الإنسان يدخل في قلبه حب يعكر من صفه حبه لله يعني يدخل في قلبه مثلا حب حد ويكون حبه للحد ده أشد من حبه لله سبحانه وتعالى أو مساوي الحبه لله طب إيه العلامة اللي نعرف بها أنه ده أشد أو مساوي إن الحد ده الحد ذاته ممكن يكون سبب في سبب عنده في معصية الله سبحانه وتعالى فيبقى هنا حب الله ليس مستوليا على قلبه بقى أصبح فيه شيء من الشراكة إنه مثلا يجتمع حب المال وحب الله وحبه للمال يمنعه من التصدق فيبقى إذن حب الله في قلبه ما هوش زايد للدرجة اللي تخلي حبه للمال حبه الغريز الجبل للمال يدفع للتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى فيبقى إذن حب لله لازال فيه خلال ف... فده معنى كلام شيخ الإستان فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك وحبه فساد طبعا ده ما يدخلش فيه حب الإنسان ل... ل... ل... لأمه أو لأبيه أو لأخيه أو لزوجته أو لأولاده إلا إذا تسبب أحدهم حصل المقارنة أو حصل المقارنة آ... آ... آ... الندية وبدأ يتعارض حب أحد هؤلاء مع حبه لله سبحانه وتعالى فأيهما قدم فهو أشد حبا له فهنا قال فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك وحبه فساد وإنما الحب الصالح النافع حب الله والحب لله يا الحب الصالح النافع للإنسان وحب الله والحب لله يعني حب الله في ذاته سبحانه وتعالى والحب لله يعني الحب اللي هو النابع من كون الشيء المحبوب تابع لله سبحانه وتعالى فمن علامات محبة الله أن يحب المرء كل من يحبه الله وكل ما يحبه الله دي من علامة حب الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحب كل ما أحبه الله من من المأمورات وال وال ال الأعيان المحسوسة والأشياء المعاني وغير وغير ذلك وأن يحب كل من أحبه الله يعني إذا تقرر عندنا مثلا أن الله أحب الرسل أحب جميع الرسل وأن الله أحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أتباع الرسل فوجب علينا أن نحب الرسل وأن نحب أصحاب الرسل ليه؟ لأن الله أحبهم واصطفاهم من من الخلق فيبقى المحبة الله سبحانه وتعالى أو الحب النافع الحب الصالح النافع هو حب الله والحب لله ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني في سياق الكلام على حب الله سبحانه وتعالى قال من أحب إنسانا أحب صنعته وخطه وجميع أفعاله يا سلفان ليحب إنسان يحب صنعته وخطه وجميع أفعاله كذلك من أحب الله أحب صنعته وأحب جميع أفعاله سبحانه وتعالى وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عند البخاري في الأدب المفرد وكذا عند غيره أنه كان إذا يعني إذا أمطرت إذا نزل المطر خرج وكشف عن كتفيه أو كشف عن صدره صلى الله عليه وسلم وجعل الماء ينزل على جسده الطيب المبارك صلى الله عليه وسلم لماذا مسؤول لما عن ذلك قال هذه حديثة العهد بربي يعني دي دي لسه حديثة عهد بالله سبحانه وتعالى كانت قريبة من الله في العلو كانت قريبة من الله حديثة عهد بالله فأراض النبي عليه الصلاة والسلام أن يتيمن بها أو يتبرج بها حتى الإيمان البخاري باب بواب عليه باب التيمن بالمطر لماذا؟ لأنه حديث عهد بالله سبحانه وتعالى فشوفوا يعني تفاعل قلب النبي عليه الصلاة والسلام والتفاعل البدني من النبي عليه الصلاة والسلام للشيء اللي له تعلق بالله أو الشيء الحديث عهد بالله سبحانه وتعالى شيء عجيب جدا فكذلك تفاعل الأولياء تفاعل المؤمنين ينبغي أن يكون على هذه الشكلة كل حاجة في الدنيا بيربطها بالله رب العالمين كل حاجة في الدنيا إذا أحب أحب لله وإذا أبغض أبغض لله إذا أعطى أعطى لله وإذا منع منع لله وذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وحب في الله وأبغض وابغض لله فقد استكمل عرى الإيمان أو فقد استكمل الإيمان يبقى الحب في الله والبغض في الله والاعطاء لله والمنع لله ده بيخلي مدار الحياة كلها على الله سبحانه وتعالى ببساطة جديدة وده معنى قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإيه معنى قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هنا في نفي واستثناء وما إلا وما خلقت الجن والإنس إلا والنفي والاستثناء بيفيد عند اللغويين الحصر والقصر يعني ما خلقتهم لأي شيء إلا للحبادة يعني الله ما خلقنا لأي شيء وده معنى أن القلب ما خلق إلا لأجل حب الله سبحانه وتعالى ده ده, ده, ده, ده من الأدلة التي من الممكن أن يستدل بها لما قاله شيخ الإسلام في هذه الجملة قلب إنما خلق لأجل حب الله فكذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليه؟ لأن مضار العبادة على الحب الكامل والذل التام كما قرره شيخ الإسلام وكذا بن القيم في آخرين من المحققين ده معروف أن العبادة بس ماشي حب بس لأن لو حب بس من غير ذل للأوامر ده حب وهمي وكذلك ما يجي ذل بس لأن الذل من غير حب برضو ده دي مش عبادة زي ذل الأسير كده ال الأسير بيذل لل لل الذي أصراه لكن هل بيحبه لا لا يحبه يعني دي, دي فدي دي دي دي صورة غير صحيحة للعبادة فالعبادة ما يجي ذل المعنى اللغوي للعبادة هو الذل بس ده المعنى اللغوي الطريق المعدد أي المذهل للسائرين لكن المعنى الشرعي للعبادة مش الظل بس ما منفعش يكون الظل بس الظل مع الحب يبقى التعبد لله هو حب الله مع الظل الكامل لله سبحانه وتعالى أو فعل المأمور وترك المحظور محبة لله وتعظيم التعظيم ده هو في معنى الظل لله سبحانه وتعالى يبقى لابد من المحبة والتعظيم لابد من الذل والحب فقالها هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليحبوني ويذلوا لأمري أو لقضائي سواء القضاء الكوني أو القضاء الشرعي هو فنحن ما خلقنا إلا لمحبةه لذلك الإنسان لو بد له أو لو تصرف في قلبه على غير هذه الوجهة فصرف قلبه عن الله إلى محبة غير الله سبحانه وتعالى لازم يصاب بالشقاء، لازم لازم هيصاب بنوع من الشقاء في الدنيا ومن اعظم صور الشقاء اللي هيصاب بها انه هو هيشغل عن الله بغير الله يشغل عن بغير الله عن الله سبحانه وتعالى دي من اشدung اصعد صور الشقاء ان القلب ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي قلب انسان بان هو يصرفه عن الله ويشغله بغير الله ده حد ذاته شقاء كبير جدا شقاء صعب جدا الانسان يعيش حياته يعيش يومه مرتبط بمخلوق مرتبط بمخلوق يعني قلبه لا يفكر الا لمخلوق واحد او مخلوقة ولا يتحرك الا لمخلوق ولا يسعد إلا بسعادة هذا المخلوق ولا يحزن إلا بحزن هذا المخلوق ممكن يشوف مثلا المنكرات قدامه في الشوارع ليل ونهار وصبح مساء ولا يتحرك قلبه ممكن يشوف المنكرات من الإنسان اللي بيحب نفسه ولا يتحرك قلبه قلبه ما يتحركش لكن إمتى قلبه يتحرك لو المحبوب ده أو المحبوبة دي عصبها مكروه أو حزنة شوية أو كده فساعتها قلبه يتحرك فهنا ده صورة شركية دي صورة من صور الشركة في المحبة إن الإنسان لا يغار على الله ولا يغار على محارم الله سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى يغار ولذلك حرم الفواحش كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ربنا حرم علينا الفواحش لأن الله يغار فكون إن الله يغار ولذلك حرم علينا الفواحش وإحنا بقى لا نغار على حدود الله ولا نغار على آآ آآ على شرع الله وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى دي مصيبة كبيرة جدا دي فيها إشارة أن القلب ده من أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى القلب اللي مش بيتحرك ده مش بيتحرك تجاه الشيء لما يشوف حاجة ممكن تكون مرضية لله الطبيعي إنه يفرح قوي يفرح قوي مش يفرح بس يفرح قوي لما يشوف مثلا طص الحامل لكتاب الله قلبه البداي يتنطط من الفرحة لما يشوف مثلا اه اه اه يعني اه حد عامل بطاعة الله سبحانه وتعالى إنسان كده دين وخلوق وإلى آخره يفرح لما يشوف الناس بتعظم حدود الله سبحانه وتعالى يفرح لما يشوف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يفرح لما يشوف مثلا مجرد ممكن حاجات بسيطة ممكن مثلا يركب كده مع يركب تاكس او يركب اوتوبيس فيلاقي السواء مثلا مشغل القرآن يفرح قلبه يفرح اني ان كلام الله بيثقر في هذا المكان يا سلام فالفرح اللي في القلب ده علامة عظيمة جدا على تعلق القلب ده بالله سبحانه وتعالى وكذلك العكس لما يدخل مكان او يمشي في الشارع بيشوف منكر معين كان السلف الصالح لما بيشوفوا منكر منهم سفيان الثوري في اخرين ده مشهور عن كتير من السلف كان سفيان اذا راى المنكر ولم يستطع تغييره بالدمن كان بيبول دم من قطر الشد العصبي اللي بيصيبه آآ آآ آآ يعني كان بيبول دم وك وكذا وقع لابن سيرين في اخرين من اكابر ووقع الحسن البصري اقصد ولغيرهم من اكابر السلف كانوا اذا رأوا المنكر يبولون دما ويحزنون حزنا شديدا ربما يعني آ يعني آ ذكر عن بعضهم انه كان اذا رأى المنكر ولم يستطع تغييره اعتزل الناس ممكن يعتزل الناس شهر اثنين تلاتة كده قاعد يعتزل الناس حزنا وكمدا انه لا يستطيع ان يغير هذا المنكر سبحان الله واحنا لا ممكن عادي نشوف انتهاك قدود الله وانتهاك حرمات الله يعني انا مش بقول ان احنا مفروض ان احنا نغير كل ده لان في التغيير ده مبنى على الاستطاع مراء منكم منكر فليغيره بيده فإلا ما يستطع فبلسانه فإلا ما يستطع فبقلبه يعني ايه فبقلبه يعني حكتين يعني قلبه يتحرك كراهة لهذا المنكر وحزنا على عدم استطاعته لتغييره وان هو يترك المكان وده الأمر ده مجمع عليه عند العلماء أن يشترط التغيير بالقلب ترك المكان المنكر مش يبقى قعد في مكان المنكر وغير بقلبي مفيش حاجة اسمها كده وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير طب لو عادتم إنكم إذن مثلهم ده القرآن الصريح وذلك عند هذه الآية وغيرها نقل قرطبيه وابن عطية في آخرين إجماع الفقهاء على إن على اشتراض ترك مكان المنكر للتغيير بالقلب يبقى يبقى عشان الإنسان يبقى اسمه مغير بالقلب لما يشوف المنكر قلبه يحزن ويتحرك يحزن ليه؟ يحزن أولا على انتهاك حدود الله وثانيا على عدم قدرته على تغيير هذا المنكر يغار على شرع الله بيغار على الله سبحانه وتعالى ليه لان في حب الغيرة ما بيجيش الا بالحب يعني لو واحد مثلا يعرف وحدة بس مش بيحبها مش هيزيل عليها لو واحدة صديقة واحدة صدقة سطحية كده وشافتها مثلا بتحب واحدة تانية زيادة مش هيزيل عليها لكن حتى بين الأصدقاء لو لو في أخت صاحبة أخت تانية وقريبة منها جدا بيبغير عليها معنوا أصدقاء بس مش عزواج ولا حاجة بس بيبغير عليها كذلك لو أخ قريب جدا من أخ تاني بيبغير عليه فالغيرة بيكون مع الحب على طول فلو إنسان صادق في محبته لله سبحانه وتعالى الطبيعي إنه يغار على حدود الله ليه لأنه محب لله سبحانه وتعالى بيغار على انتهاك أوامر حبيبه إن, إن, إن, إن هذا المحبوب الذي هو الله سبحانه وتعالى أمر أوامر معينة وهذه الأوامر انتهكت انتهكت وتساهل الناس فيها وانتحقوها وخضوا في فعلها إلى غير ذلك فالطبيعي إن الإنسان ده يغير قلبه يتحرك قلبه يتحرك لأن حدود لا تنتهك ولأن شرع الله مش مش مش مش قائم ولأن المنكرات دي إحنا مش قادرين نغيرها فقلبه بيتحرك الحركة اللي بتحصل في قلبه دي علامة حبه لله سبحانه وتعالى إنما إن واحد يرضل ليل ونهار بيعاد عليه منكرات من هنا بل, بل إنه ممكن هو نفسه اللي بيروح للمنكرات ده حب الله في قلبه ضعيف والضعف ده أمر نسبي ويتفاوت ما بين واحد والتاني بس في النهاية حبه ضعيف لأن الحب ده ما تكشى عنه غيرة لغيره دي ما نتجتش عن ما نتجتش عنها حزن على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى وانتهاك حدود الله سبحانه وتعالى ااا الحب ده ما هوش مجرد حاجة قوليه لسانية لا دي من الحاجات من ضمن الحاجات اللي بيختبر فيها الناس ما بين صادق وكاذب حسب الناس وان يترقوا ان آمنا من ضمن إيمان الحب ده ركن الإيمان هو الحب آمنا وذلك لو أن رجلا قال أنا لا أحب الله هذا كافر بإجماع أهل العلم لو واحد يقول أنا ما أحب ربنا هذا كفر لأن معنى أن ما أحب ربنا أن لا يوجد ظرر إيمان في قلبه لأن الإيمان يعني الحب فقال أحسب الناس وإطراقوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون وده فتن الذين من قبلهم فلا يعلمان الله الذين صدقوا ولا يعلمان الكاذبين فلا يعلمون الله الذين صدقوا في قولهم باب الله ولا يعلمون الكاذبين الذين كذبوا على الله في قول في, في في في في هذه المحبة محبة زائفة محبة لسانية قوليّة لكن ملهاش وجود في الواقع بدليل إنه هو بيشوف المنكرات بل ممكن يزقطط كمان مع اهل المنكر ويفرح معاهم عادي بالمنكر وممكن يروح يحكي مع اصحابه واحد صاحبي يجي يحكيله يقول له ده انا عملت امبارح كذا ويقعدوا يهزروا ويضحكوا على المنكر على انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى فدي دي دي قلوب في غفلة كبيرة جدا عن الله في غفلة كبيرة جدا عن المقصد الرئيسي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الذي خلقت القلوب لأجله ولأجل تحقيقه وحب الله سبحانه وتعالى من حياتك كلها تبقى مضرها على حب الله سبحانه وتعالى واحد نازل يشتري كيس ملح للبيت ملح ملح كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتقدوا الملح في بيوتهم سألوا الله شوف الحب وصل بدرجة إيه نور لما الملح مش موجود في البيت قبل ما يروح يشتري بيرفع ايده يقول الله امرزقني ملحن يا رب لان قلبه فوق قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى وبيحب الله حب بحقيقة واحد اكنه بيتلكك يعني بيتلكك عشان يربط اي حاجة بالله سبحانه وتعالى ليله ونهاره وصبحه ومساءه سكونه وحركاته عبدته وطعته ونفقته وأولاده وزوجته وشغله ودرسته كل حاجة بيخليها تحت نظلة كبيرة كده وعنوان كبير هو الله سبحانه وتعالى العنوان الكبير بتاع حياته الله سبحانه وتعالى طيب والإنسان اللي بيبقى بالشكل ده المفروض ان هو مش بيحصل ربنا مثلا يعني هل المعصية المعصيه دي علامة ان الانسان ده مش بيحب ربنا لا لا ممكن انسان عاصي وبيحب ربنا بدليل حديث عبد الله الحمار الذي كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما جي جي ابي كما عند البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب وجلد في الخمر قعدوا يضربوه عشان بيشرب قال قال احد اصحاب النبي عليه الصلاه عليك لعنة الله أكثر ما يجاء فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله ده واحد مود من الشرب الخمر وبيحب الله ورسوله طيب مال إيه القصة في الموضوع ده الفاصل هنا إن مش إن الإنسان يعطي أو لا يعطي لا الفاصل هنا إن الإنسان بيتوب من المعاصية ولا لا هي دي علامه المحبه مش علامه المحبه ان ما يعصيش خالص ممكن واحد يحبه ويقع في المعصيه لان المعصيه دي حاجه متعلقه بالغرائز والجبليات وكده فممكن وارد جدا هو يمر عليه لحظه ضعف فيقع في معصيه مش, مش دي القضيه القضيه ان هو بعد ما وقع في المعصيه عمل ايه هل فرح بالمعصيه ولا حزن المعصيه هل قلبه تحسر على المعصيه ولا قلبه ساكن وراكن للمعصيه هل سعى في التوبه من المعصيه ولا لم يسع في التوبه وواصل اصر عليها وزذلك قال الله قال الله تورث في فيوصف المتقين والذين إذا فعلوا فحشة فحشة دي له ذنب القبيح فحشة لغة أي ذنب قبيح اسمه فحشة ومنه قوله تعالى الشيطان يعذكم الفقر أمركم بالفحشاء الفحشاء هنا يعني البخل بإجماع المفسرين كما قال ابن القيم في طريق الإجراتين فالفحشاء البخل الفحشاء في الآية دي يعني الشيطان يعذكم الفقر أمركم بالفحشاء عن البخل فأي ذنب قبيح في لسان العرب يطلق عليه فحشاء فإنه الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفروا الذنوب إلا الله وبعدين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه العلامة الفارقة بين المسلم العاصي والمؤمن العاصي المسلم العاصي اللي هو المسلم اللي مش بيتوب من المعصية وبيصر عليها فده مسلم فاسق لكن المؤمن العاصي اللي هو ممكن يبقى والي من أولياء اللي هو عاصي برضه إنه هو لما بيقع في معصية بيحزن ويتألم ويتحصر ويتوب حتى لو وقع فيها ألف مرة في اليوم بيتوب توبة حق نصوح ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعقد العزم على عدم العودة لهذه المعصية مرة أخرى ومسألة موضوع التوبة ده له أركان معينة أو له في في في اثناشر مسألة بينتها كده في مقطع مختصر بعنوان رباعيات التوبة اللي كنا عرضناها هنا في رمضان في في الحملة بتاعة رمضان قرب يلا نقرب عرضناها هنا في في الغرفة مقول على اليوتيوب اللي عايز يرجع له اسمه رباعيات التوبة فده في 12 نقطة الانسان لما يعملها يبقى دي التوبة الصح وطوبة النصوح اللي تمنعه من ان هو يكون مسلم فاسق اللي تفضل محظظ على ان هو مؤمن عامل بطاقة الله حتى لو وقع في معصية حتى لو وقع في معصية ولكنه مؤمن تائب مسلم تائب فالإنسان ده حتى في معصيته لله يعني حتى في المعصية قلبه بيكون محبة الله سبحانه وتعالى بتدفعه للتوبة والاستغفار كثرت التوبة وكثرت الاستغفار والرجوع إلى الله والإنابة والعمل الصالح ورفقة الصالحين ومحبتهم وذلك من الكبائر عند العلماء بغض الصالحين كما ذكر ابن حجر هيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لو شفنا الكبيرة رقم 54 والكبيرة رقم 55 هنلاقي محبة الظلم أو الفسقة دي كبيرة رقم 54 الكبيرة 55 بغض الصالحين الإنسان يكون مضغض للصالحين طب دي ليه كبيرة؟ لأن دي حاجة تقدح في عبادة قلبية أساسية وهي حب الله لأن لا يمكن أبدا إنسان يكون عنده حب الله في قلبه قوي ويقرأ الصالحين إزاي يعني؟ لا يمكن ولا يمكن إنسان يكون حب الله في قلبه قوي ويحب الظلمة أو الفسقة إزاي يعني؟ لا يمكن فمن علامات محبة الله سبحانه وتعالى البديهية إن الإنسان يحب من أحبه الله لما الصالحين ويبغض من يبغضه الله لهم الظلمة والفثقة لهم بيجهروا بالكبائر ويصروا عليها ويدعوا الناس إليها فلذلك ال ال ال ابن حجر وغيره من العلماء عد الموضوع ده من الكبائس ليه لأنه أمر قادح في عمل قلبي رئيس من عمل قلوب عمد مبنى مبنى الشريعة علي أساسا يعني أصل الحركات كما بينت ونقلت عن شيخ الإسلام من شوية في الصفضية أصل الحركات هو الحب الحب ده أصل الحركات فده أمر قادح في محب القلب وتحركه لأولياء الله سبحانه وتعالى أو براء القلب من أعداء الله سبحانه وتعالى فمن مظاهر الإحسان المهمة جدا أن تعبد الله كأنك ترافة إن لم تكن ترافة إنه سبحانه وتعالى يراك دي بتخلي قلب الإنسان مدار حياة الإنسان وعبادة الإنسان وحركاته وسكناته على حب الله سبحانه وتعالى يعني إذا, إذا أحب أي حد سواء صديق أو زوجة أو, أو إلى آخره إذا أحب أي حد بيحبه لله ولذلك لما لما لما يكون في يعني بيكون سر تعلق الرئيس بالمحبوب هو قرب المحبوب ده من ربنا سبحانه وتعالى ولذلك المحبوب ده أول ما يبعد عن ربنا هو بيتغير عليه وذلك قال عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ما تفرق ما تحبتناني في الله أو قال في الإسلام ففرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما شوف الحديث عامل ذلك حديث في عند البخاري في الأدب المفرد وكذا في عند غيره إن إذا ما تحبتناني في الله أو قال في الإسلام ففرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما يعني بذنب من غير توبة طبعا ذنب يصيبه ومتابش منه ما أدركش الموضوع ده سريعا فاللي بيحصل إنه هو بيفرق بينه وبين الصالحين يحصل وحش بينه وبين الصالحين إنما الإنسان لما يكون قلبه قريب من الله سبحانه وتعالى وبيتوب إلى الله يأوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ومدار حياته زي ما قلنا من أعلى حاجة لأصغر حاجة في حياته مدارها على الله وعلى إرضاء الله وعلى مراقبة الله وعلى استحضار نظر الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه سبحانه وتعالى أول ما القلب يوصل للنقطة دي لتنقطة إن, أن يبقى المحور الحاجة اللي كل, ال يعني كل الأعمال اللي في القلب بتطوف كده حواليها هو الله لما يكون توحيد الله في القلب عمود كده قائم كعبة كده في القلب قائمة وكل حاجة بتطوف بيها وحواليها فالقلب ما يوصل للنقطة دي بيسكن ويهدأ ولا ولا يعوده أو يدخله للطراب أبدا أبدا طول ما الكعبة الإلهية دي موجودة في القلب طول ما التوحيد ده قائم في القلب وكل حاجة في القلب بتطوف حوالين الكعبة دي أو بتطوف حوالين معنى التوحيد ده بيفضل القلب هادي وساكن وفي في, في رضا وطبقنينة وهدوء إلى غير ذا أول ما يحصل إن الكعبة دي تحط عليها أوثان تحط عليها أصنام أصنام شركية متعلقة بمخلوقين متعلقة بأموال متعلقة بأي مظهر مصادر الدنيا لازم يحصل ملغصات القلب ده يبدأ يضطرب ويبدأ يط ي... ي يعني يمر ويتحرك ويهتز وي... و... و... و... ويظلم بعد ما كان دخل النور بسبب الكعبة وبسبب هذا التوحيد بتدخل ظلمة وبيبدأ يظهر على الإنسان في الخارج مظهر الخذلان من البعد عن الله وثقل للعبادة وعدم تحرك البدن لأنه بحرك البدن الدينة بتاع البدن ده والقلب فكل ما يخفت نور القلب لازم تتقل أعمال البدن كل ما يزداد نور القلب بتزداد أعمال البدن فيعني الله أسأل أيجعلني وإياكم مما يستمعون القولة سيتعون أحسنه